قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْدُو الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي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 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مفل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس ذوقوا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فان انت تكفرون